50 Languages 16. 16. Εποχές και καιρος. Φυσούλος ένα και είναι οι η άνοιξη, το καλοκαιρι. ο Το φθινόπωρο και ο χειμώνας, الخريف والشتاء. الخريف والشتاء. Το καλοκαίρι είναι ζεστό. Ο ΧΑΡ Το καλοκαίρι λάμπει ο ήλιος. Safe, safe, Το καλοκαίρι λάβει ο Το καλοκαίρι μα αρέσει να Το καλοκαίρι نحب أن نذهب للتنزه. في الصيف نحب نذهب نتنزه. الخيموناس ينكريس. الشتاء <شيطاء> بارد. الشتاء بارد. في الشتاء تثلج أو في الشتاء تثلج او تمطر تو خيمونا ما ساريسينامنو في الشتاء نفضل البقاء في البيت في الشتاء نفضل البقاء في البيت كاني كريو الجو بارد الجو بارد برخي إنها تُمطر إنها تُمطر في الشاعي الجو عاصف الجو عاصف كاني زستي الجو دافئ الجو دافئ أخي إيلو لا كذا الجو مشمس. الجو مشمس. اخي ليجي سينفيا. الجو صافن. الجو صافن. تيجروا كاني السمراء. كيف الطقس اليوم؟ كيف الطقس اليوم؟ السمراء كاني كريو. اليوم. الجو بارد اليوم الجو بارد كاني زيستي. اليوم الجو دافئ, اليوم الجو دافئ.